بوك تو <تصفيق> <تصفيق> دي فيدي سياد دوا اثنان وتسعون <تصفيق> اثنان وتسعون. <تصفيق> <باتي> <تصفيق> الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين <تصفيق> الجمل الجانبية باستخدام ان 2 هني واما يضايقني انك تشخر انه يضايقني أنك تشخر هني واما جه بيش توлько بيوا انه يضايقني انك تشرب بيره كثيره هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا هنواما جي خوديش تقنسكورو إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا مسلم جي بتربية لكارا عتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب سلمري أعتقد أنه مريض أعتقد أنه مريض سلم جبي أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم دوجننشث نعمل أنه سزوج ابننا نأمل أنه سيتزوج ابنتنا دو ج بال نعمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير دفامه جه نأمل أن يكون مليونيرا نأمل أن يكون مليونيرا počulsom قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث قد سمعت ان زوجتك حدث لها حادث قد قد سمعت انها ترقد بالمستشفى قد سمعت انها ترقد بالمستشفى بوتشولصوم جي تويه قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قَدْ سَمِعْتْ أَنْ سَيَّارَتَكْ تَالِفَ تَمَامًا كَيَشِي مَعْجِسْتِي بْرِيشْلِي يسعدني أنك قد أتيت إنه يسعدني أنك قد أتيت كَيَشِي مَعْجِمَعْتِ زَاوِيًا إنه يسعدني أنك مهتم إنه يسعدني أنك مهتم je schima, إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. أظن أن آخر باص أخشى أن يكون آخر باس قد غادر. أخشى يكون آخر باص قد غادر. Obávám se, že budeme musieť jít taxíkom. أخشى أنه ينبغي že pri sebe nemám žiadne peniaze. Achša, أخشى أن أنني ليس معي نقود